يخادِعونَ اللهَّه والَّذينَ آملُ وَماَا يَخدَعونَ إِللاا أَنفُسَهُم وَمَا يَشعون فِي قُلوبِهِم مَرَض فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضى وَلَهُم عذاَاب أَلم بِمَا كانَوا يَكْذبون.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 هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا معكم. قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِجَٰرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ لما اضاءت ما حوله فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرض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 وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين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 كُلَّ مَا عُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَنَرَةُِ إِزقَقالوا قالوا هذا الذي عزِقناَ مِن قَاب وَأتُ بهِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُم فيِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَ وَهُمْ فيِيهَا فَالِدُ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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَذُ بِعَهْدِي أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ تَرْهَبُونَ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 أَتَأمرونَ النَّ سَبِالبِرِّ وَتَن سَمونَ أَفُسَكُمْ وَأَتُم تَتلْلونَ الكِتابابَ أَفَلاَا تعِْلون وَْتَعينوا بالِالصَّبِرِ وال الصَّلَاتِ وَإِه لََذِرَةٌ إِلَّا عَ الْ الخاجِعين الذيينَ يَظّونَ أَهُ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأََّم إلَيْهِ راجعون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 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ ورحمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم, فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام رَبَّكَ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وخومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 إنَِّنَ آمَن والَّذنَهَادُ وَن النَّصَارَ والالصَّابِئينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخِر مَنْ آمنَ بِالللههِ وَْيَومِآخِلِ وَعمِلَ صَالِحًَا فَلَهُمْ أَجرُهُم ييودَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجرُهُ النيادَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَلهُمْ يَحزَنُون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 فَلَمُلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ, فقلنا لهم كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ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 ق إهُ يَقولُ إها بَقرَرَةُ ل ذَلولوا تُثِير الْ الأأَرضَ وَلَا تَسْقِل الْحَوْثَ مُسََّم مُسََّمَةُ ل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 مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا, قالوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ liyuhajjukum bi inda rabbikum afala taqilun awala ya'lamun anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyun la ya'lamun alkitaba illa amani wa فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون, ثم يقولون هذا من عند الله ليشكروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وادي القربى واليتاما والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هاؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تخادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَآتَيْن عسَ بِنَ مرمَ الْبَجّناتِ وَأَجدِنهُ بِروحقُدُس أَفَكُ م جأَكُمْ رَرسُولٌ بما لاتَهُوى أَمفُسُكُم بما ل تَهُوى أَ قُسُكُ مستُْتَكْبرتُم ففريقا كذبت وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غُل ظن لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم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 أَيَكْفُرُونَ أن بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأْسَ بِغَضَبٍ عَلَى قَضٍّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 انكم بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس, من دون الناس وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواهِ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ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 مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إليك آيات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 مصدِّقُ لِمَا معهُمْ نَبَدَ فريق مَِ الذي نَوتُ الكتاب كتاب الله كتابَ اللهَّهِ وَر أَبورٍ كَأَهُ لا يعلمون.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 ولقد علموا لمن اشتراه مَا له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير 124-لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 125-يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 126-ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 121-أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم 122-ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي لخير منها أو مثلها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 121-إن الله بما تعملون بصير 122-وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم هاتُبُهانَكُمْ إِكُ تُمْ صَادِقين بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجههَهُ للِلناهِ وَهُوَ مُْسنُون فَلَهُ أَجررُهُ عدَ رَبّ فَلَهُ أَجررُهُ عدَ رَبِّهِ وَلَا قَوْقُ عَلَيْهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم ولا هم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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كانوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ الله اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصِيرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى ولا إلي اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَلَّاائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذ بتلائي ابراهيم ربه بكلمات فاتمه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 121- وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أن, أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ 122- وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرُزُقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 121-قالوا نعبد الهك والاه اابائك ابراهيم ابراهيم و اسماعيل و اسحاق الاههم واحدا الاههم واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت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 انزل الينا وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما اتى موسى وعيسى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ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 124-والأسباط كانوا هودا أو نصارا 125-قل أأنتم أعلم أم الله 126-ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 127 الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 جَوَّهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 122-إن الله مع الصابرين 123-ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَل نَدَلُ وَكُمْ بِشَيْءٍ مِن الْخَوْفِ والالْجُورِ وَنَقَص مِنَ الأأَمْوَالِ وَأَفُسِ وَسْتَمرَات وَبَشّرِ الصَّابِرين الذيذينَ إذَا أَصادَتهُم مُصِبَةُ قالَاالوا قَاال إِا لِلههِ وَإَِّا إلَيْهِ راجعون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 ان الله شاكر عليم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب من بعد ما بينناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذيينَ تَاب وَصْلَحُ وَبَيّنوا فَأنَائكَاتُ عَلَيْهِم فَأنَائكَاتُوب عَلَيْهِمْ وَنَ التوَّابُ الرحيم.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 انزل الله من السماء وما انزل الله من السماء انما ماء فاحيا به الارض بعد موتها فاحيا به بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح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 الالن طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قال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 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا فِي اولئك ما ياكلون في وَلكَناَا يَأكلُلونَ فِي بقٍُ إِلاا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُم اللَّ يَهُمَ الْ القِيامَ وَلَا يُكَلِّمُهُم الله يَومَ الْ القِيامَةِ وَلَا, ولا يُزَكِيم وَلَهُم ذااب أَلين أُولائِكَ الذيينَشْتَرَوا البلَلَلَةَ بالِالهدا وَالعَذاابَ بِالْمَغْفِرَ فَمَا أَصْدَرَهُم عَلَ الن ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ 129-ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 110-وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين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 தாس laค وأَ ثمुम् ذسو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 وَتَدْنُونَ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ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 لا يحب المعتدين واقتلهم حيث ثقفتمهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم من دلى المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلهم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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عَلَيْهِ بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله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 فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهديه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 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أشد ذكرا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 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرس والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين فاذ سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا ان الله عزيز حكيم يهم الله في ظلال من الغمام في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بين وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْبِقَاءِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله انبيين فبعث الله الانبياء مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 وَزَلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْألونك مذاَا يُم فِقُونَ قُلمَا أَنفَقُتُم مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَيرٍ فَلِوَالِدَيينِ وَالْأقَُبينَ وَْيتَامَا وَالأَقُرَبينَ وَالْيَتَامَا واليتامى وَالْمَسكين وَبِسَّلين وَماَا تَفعلوا مِن خَيرٍ فَإِ بِهِ عَين. Qitb <كتب> عليكم القتال, وهو كرh ləkum, وعسا təkrəhəu şeyə, وهو خyr ləkum, وعسا təhibu şeyə, وهو شəru ləkum, və Allah yələm, və an-tum la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 وَالْفِتْنَةُ اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر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 وَلَو شَ اللهَّهُ لاعَْنَتَكُمْ إ اللهه عزيزٌ حَكيم وَلَا تَكِحُ المُشِكَات حتىَ يُؤمنِ وَلَأَمَةُم مُؤمنِنَةٌ خَيرُ مِ مُشْرِركَةِ وَلَو أَعْجَبَتكُمْ وَل تُم كِحُ المُشِْكينَ حتىَ يؤمنوا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 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ, ولكن يُؤَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ 122-والله غفور حليم 123-للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم 124-وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 وابعولتهن احق بردهن في ذلك ان اراد اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم وللرجال عليهم وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْ سَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ الله.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 وَلَا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمة واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 30- فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 31- ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم, أو أكننتم في أنفسكم فلا جناح 129-علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن, ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن, إلا أن تقولوا قولا معروفا 120-ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا 121-ولا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم لَا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن او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 فَطَلِيقَةٌ فَنَسْخُ مَا فَرَضْتُمْ فَنَسْخُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الفضل بينكم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 فَذ كُر الله كَمَا عَمَكُما لَم تَكُ تَلَم والَّذينَ يُتَوفَّوونَ مِنك وَيذَوونَ أزْواجَ وَصَةَ لِأَزواجِه وَصَة لِ لأزواجِه م غَيْرَ إخْراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم مما معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ اَلَمْ تَرَ إلى اِلَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اولُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَهُمْ اولُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوْسٌ ثُمَّ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 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ موسى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 والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه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 قالَا الذيذنَ يَظُّونَ أََّهُم مُلَقُ اللَّ كَمِّ فِيئَةِ قَللَةٍ غَلََت فِيأَةَ كَثَِ وَلَبَتْ فِئتَ كَثَِةَم بِإذْنِ اللَّ وَلَّهُ مَ الصَّابِرين وَلََمَّا بَرَزُونِ جَالوا تَوجُودِهِ قالوا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 وآتاه اللَّهُ الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم من قبل وَلَا ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعة هم الله لا الحيُقوم لا تَأخذُهُ سِنَةُ وَلا نوَ لَ مَا في السمواتِ وَما في الأرض مَنذَ الذي يَشفَعُ عدَهُ إلَّا بإذنِه يعلم ما بََ أيديهِم وَماَا خلَفَهُم وَل يُحطُونَ بِشَيئم منِن عِلْمِهِ إلاا بما ش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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ طاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات هناك اصحاب النار هم فيها خالدون الم ترى الى الذي هاج اברהم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال يُمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بعثه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 وَفرَرْ إِلَى الععظَامِ كَفَنُ شِزُهَاثُمَّ نَكْسُهَا لَحمَا فَلََّ تَبَيْيَنَ لَهُ قَالَ علملَمُ أن اللَّ قَالَ علمموا أن اللَّه عَ كُلِّ شَيْء قَِي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 يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينبعون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 ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فأصْدَاهُ هُوَ دَلُونَ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِن أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 مَيْتَاتَ مَا كَسَبْتُمْ انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستوا باخذيه ولستوا باخذه الا ان تغمضوا فيه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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِذ إن تَبَدَّ الصَّدَقَاتُ فَأَنعَمَ ۚ هِيَ عِمَاهٌ وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها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 له وَما تُفِقُوا منِن خَيير وَف إلَكمُم وَأَتُم لا تُظلَون للِفُقَر إ الذيينَ أحصِروا في سَبيل اللههِ لا يستَطيعونَ ضربًا في الأرض لا يستطيعونَ ضَربًا في الأرضرضِ يَحسَبُهُجهِل أأَغْنيا أَمنَ التعّف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعالانية سرا وعالانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا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 لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا إلا أن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 تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى بِمَا وَ تُ بهه وَرُسُِهِ لا نُفَقُ بَنَ أحدد الرسُلِهِ وَقالوا سَمِعن وَأَقَعْن غفرْرانك رَبنَا وَإلَكَ المصير لا يُكلِّف الله نَفْسًا إَّ وصعه للَه مَا كَسببََت عَهَا مكتَسَبتَت رَبنا لا تُآخِذنَا إِ سِناأَ أأَخطَأنا